لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعاً عليماً، إن تبدوا خَيْرًا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُل_hِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُلَاءِكَ سَفَىٰ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله، فقالوا أرنا الله فقالوا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البيانات فعفنا عن ذلك. وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فلقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذو في السبت وقلنا لهم لا تعذو في السَّبْتِ وأخذنا منهم ميثقا غليظا